من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المال الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين سيد المرسلين إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين اسمحوا لي أيها المسلمون أن أنقلكم من عصري الدعة والخمول والترف والمغريات والفضائيات والشهوات والخمول والداعة والملذات إلى عصر المجد والسؤدد والنصر والكرامة والعزة والإقدام إن تاريخنا الإسلامي زاهر وذاخر بكنوز معرفية وبقيم عليا ونحن لا نود أن نقرأ التاريخ من باب دفن الرؤوس في الرمال ولكننا لنحدث نهضة فإن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ البشري الطويل وإننا نريد أن ننهض من خلال التاريخ بالأمة التاريخ الإسلامي تاريخ بشري فيه النصر والهزيمة وفيه الصواب وفيه الخطأ نتجنب أخطاء الماضي ولا نكررها وبذات المنطلقات التي جاءت بالنصر في الماضي عبر التاريخ المجيد والماضي التليد والمواقف الإيمانية والتضحيات البطولية التي كانت من أسلافنا مصحح واقعنا ونستشرف مستقبلنا إن قراءة التاريخ في عصرنا هذا مهمة عصرنا هو عصر الإحباط المسلمون قد أحبطوا في بقاع الدنيا وهم يريدون نفسا للنصر ومخرجا ومن ومنقذا مما هم فيه من المهانة وهم مما فيه من الضعف والتشرذم وما فيه من القطيعة والهوان فقد هانوا على الأمم وإن عزة النفوس مهمة بالنسبة للمسلمين ولذلك في هذه الأيام بالذات التي تكالب فيها أعداء الملة على الأمة فإني أحدث عن رائعة من روائع التاريخ الإسلامي وعن معركة من أعظم معارك التاريخ الإسلامي هذه المعركة تدلل في خلاصاتها على أن العدة والعتاد لا تكفيان للنهضة ولا لتحقيق النصر والتمكين وأن النصر والتمكين يبدأ من النفس والثقة في الدين والقناعة بالمبادئ والتضحية من أجل ذلك والخروج لبث الإسلام ونشره في بقاع الدنيا ليس كما هو حالنا اليوم الأمة خانعة وقانعة وراضية بالقليل ولا أكون مبالغا لو قلت لكم أن بعض المسلمين يدفع الجزية للكفار في عصرنا هذا ليس بمسمى الجزية ولكن بمسميات كثيرة يدفع الكثير من المسلمين فاتورة حرب في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها إذا أطوي بكم بصاة الزمان لأن تخل بكم إلى سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية حيث انتدب أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لقتال المرتدين في اليمامة وبعد أن قتل مسيلمة الكذاب بحربة وحشي الذي قتل بها حمزة وضرب عنقه أبو دجانة تحرك الجيش من اليمام لفتح العراق فتحت العراق في السنة الثانية عشر من الهجرة النبوية بأمر من خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه وجعل على الجيش رجل من أعظم رجالات التاريخ قلّ له النظير خالد بن الوليد لما فتح خالد العراق قال أبو بكر مقولته المشهورة الداوية المجلجلة قلّت النساء أن يلدنا مثل خالد إي والله قلّت النساء أن يلدنا مثل خالد خرج خالد وفتح العراق بسبعة آلاف جندي بسبعة آلاف فتح خالد بن الوليد العراق كم هي أعداد الأمة اليوم لا تستطيع أن تحرر العراق التي فتحها خالد فتح خالد العراق بسبعة آلاف لكنهم رجال من طراز فريد معظمهم صحابة وقد أوصى أبو بكر خالد قائلا استعن بالله وادعوهم إلى الله ولا تقتلن فلاحا في أرضه لا تقتلن فلاحا في أرضه ولا تقتلن إلا مقاتلا واحرص على هدايتهم فإن أبوا فلا تقاتلهم وأفرض عليهم الجزية فإن صالحوك فدعهم إنه لا يريد إراقة الدماء ولا يتعمدها وفي هذا درس لشبابنا المتحمس المتهور الذي يريد أن لا يفرق بين الدماء المعصومة في الشريعة وبين الدماء المهدرة بين شبابنا الذين يقاتلون شرطتنا وأمننا وأجهزتنا التي هي لحفظ بلادنا وديارنا ولحفظ أوطاننا إن في ذلك رسالة إلى شبابنا أن القتال ليس مقصودا لذاته القتال مقصود لنشر الدين والدين الآن في السودان مفتوح المنابر مفتوحة وحلق العلم مفتوحة نعم يوجد فساد وتوجد أخطاء ولكن تصحيح الأخطاء وإصلاح الفساد يحتاج إلى نفس طويل في الإصلاح والتغيير يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى رفق ويحتاج إلى رحمة ويحتاج إلى إنسانية عالية ما قلت أتصور أن بعض الشباب يفعل ويقيم بعض البيوت ليأتي بمتفجرات ثم تأتي الشرطة فيضربون الشرطة ويقاتلون الشرطة الشرطة المسلمة أي مبرر يسمح لهم والشرطة سلطان قائم في بلادنا لقد أمر الصديق خالد بألا يتعرض للفلاحين من الكفار والوسنيين لأننا نقصد الإعمار إنهم ينتجون ولا يحملون سلاحا ضد دراء ثم قال له ولا تكرهن أحدا على المسير معك نعم المحرش ما بكاتل. ولا تجبرن وتكرهن أحدا على المسير معك ولا تستعينن بالمرتدين وإن رجعوا إلى الإسلام ثانية زول كان ارتد ورجع وداري كاتل معك ما تقبلوا وتحرك خالد فوصل منطقة اسمها سواد القربات انني ادعو الأمة للتفكر وللتأمل في تاريخها ان بعض العلمانيين يشكك في تاريخ المسلمين بعيدا عن مصادره الأصلية وعن الروح النقية يقصد التجريم التصحيح. ويريد ان يثبت بعض, بعض الصغرات في تاريخ المسلمين ليعمم ذلك على كل التاريخ وليأتي على خير على كل الخير الذي فيه عتوا وظلما منهم وصل خالد رضي الله عنه قرية تسمى بقربات السواد ونزل على منطقة تسمى بفرج الهندي وهي الأبلة منطقة الأبلة وفيها وجد بص بهري ابن صلوبة وقد عرض عليه الإسلام فأبى فعرض عليه الجزية فقبل ثم تحرك من الأبلة إلى الحيرة وجد فيها قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي فلقيه وعرض عليه الإسلام فأبى عرض عليه الجزية فأبى قال له خالد لأرمينك من يحبون الموت كما تحبون الحياة خليل للجزية ودفع وأرسل مفاوضا معه يسمى عبد المسيح بن عمر وهو عربي متنصر من النصرانيين وصارت الحيرة للمسلمين وانتقل إلى منطقة تسمى المزار وفيها وجد خالد هرمز ابن جاذوي من الفرس ودارت معركة تسمى بمعركة ذات السلاسل وكل ذلك في السنة الثانية عشر من الهجرة النبوية وسميت بذلك سلاسل لأن الفرصة ربطوا أنفسهم بسلاسل حتى لا يفر أحد سحقهم المسلمون بجيش خالد وكان جيش خالد قد وصل ثمانية عشر ألفا ومن منطقة المزار انتقل خالد إلى منطقة الولجة وفي الولجة وقعت معركة انتصر فيها خالد وأسر فيها حبيب رجل من الفرس يسمى حبيب وحبيب هذا له فضل على المسلمين لأنه بعد أن أسر وأخذ إلى المدينة جاء بولد من ظهره عرف بالتاريخ بالحسن البصري الإمام الزاهد العابد التقي الحسن البصري الحسن ابن حبيب والده فارسي وسير وسبية في حروب الولجة على يد خالد بن الوليد ثم انتقل بعد الولجة وكان في قيادة جيش الفرس رجل يسمى بقارن وقتل قارن في المعركة ثم من المزار والولجة الى الليس وسلم اهل الليس خالد بن الوليد وانتقل خالد بعد ذلك الى منطقة مشهورة تسمى الانبار ده في العراق فتح خالد بطمنتاشر الجيش كان في الاول سبع الف بيقوب عن الناس اللي انضموا له في الطريق من المسلمين الذين يريدون الجيش بطمنتاشر في الانبار وقعت معركة عرفت بذات العيون وفي الانبار سميت المعركة بذات العيون لأن على مدينة الأمبار رجل من الفرس عاقل وحازم اسمه شهري زاد. شهري زذا. شهري زذا. هذا الملك أو القائد الفرسي وضع الخندق حول الأمبار وكاتبه خالد بن الوليد من أجل أن يرضخ فأبى فرموهم بالنبل حتى فقوا عيونهم فقيل أن نبال المسلمين يوم الأنبار فقأت ألف ألف عين من الكفار فسميت بذات العيون معركة ذات العيون فتحت بها الأنبار ولما أبى أن يرضخ جاء خالد عجزت النساء أن يلدن مثل خالد جاء خالد بالخيوء بالإبل الهزيلة الضعيفة فنحرها وردم بها الخندق وزحف بالخند بجيشه إلى الأنبار فسلم له شهر ذاذان على أن يخرج منها بالكلية وأن يتسلمها خالد بن الوليد وقد تسلمها خالد ومن الأنبار إلى النجف فتح النجف وجعل على الأنبار الزبر الزبرقان بن بدر وجعل على عين تمر منطقة جعل عليها عويمر بن الكاهن الأسلمي وعند النجف أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى ملك الفرس كسرى يدعوه إلى الإسلام والله لكن زول معه 18 ألف دعا الملك قال له خيرك تخش في الإسلام قال لك الملك ضحك يتعجب قال ده شنو ذيل اعتبر نكتة اعتبر نكتة قاعد يضحك يقول ده يدعونا نخش معهم نحن نخش معه هم عندنا شنو قال وعند النجف جاء أمر من أبي بكر الصديق لخالد من الوليد أن يتوجه بسبعة آلاف إلى الشام من أجل أن يحضر معركة اليرموك الحاسمة وخرج خالد ياخي لكن سلك خالد صحراء من العراق إلى اليرموك طريق لم يُسلك من قبل ما حصل في التاريخ ذول ما شافيو سبعة أيام قال لك ما مش سبعة أيام ثلاثة يوم ما بتلاقي جن أحمق حايم شجرة متناقية شجرة بس ذول ما فيه وصل خالد إلى اليرموك وجعل على الجيوش المثنى ابن حارثة المثنى البطل الفارس المغوار المقدام المثنى ابن حارثة ابن ضمضم ابن مرة ابن ذهل الشيباني دعاله وكان معسكرا في النجف ولم يعرف ماذا يفعل فركب المثنى إلى المدينة النبوية ليأخذ الأخبار من أبي بكر الصديق فوجد أبا بكر محتضرا وانتظر لما مات الخليفة الراشد رضي الله عنه وأوبكر في مرضه لما رأى المثنى قال لعمر انتذي بالناس مع المثنى لفتح العراق العراق العراق أنا اخترتها مخصوص ما تكلمت عن فتح عمري بن العاص لمصر ولم اتكلم عن فتح ابي عبيدة وامراء الاجناد لدمشق ولي الشام والأردن تكلمت عن فتح خالد والمثنى ومن معه لفتح العراق لأنها فتحها بجيش ونحن كأمة كاملة في أسقاع الدنيا من أولها إلى آخرها لا نستطيع أن نخرج جيش الاحتلال الأمريكي من العراق لما تسلم عمر رضي الله عنه مقالد الأمور صعد في المنمر جمع الناس وقال يا أيها الناس اخرجوا مع المثنى لفتح العراق فلم يجيب أحد زور قال ما فيه محلو في اليوم الثاني لما الناس حنسوا قال يا أيها الناس اخرجوا مع المثنى لفتح العراق وقام المثنى ورغبهم وأبوا قال أهل السير لأن الفرس قوم أشاوس الفرس ناس وأجناف وأقوياء وفي اليوم الثالث فلم يجب أحد في اليوم الرابع قام أبو عبيد ابن مسعود الثقفي من ثقيف وقف وأول من أجاب فأجاب بعضهم بعده الناس فجعله عمر أميرا عليهم فقيل له أتؤمر رجل من ليس من من شهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة قال إنما نلتم الأمر بالسبق وقد سبقكم أبا عبيد ابن مسعود الثقفي لو أمرنه عليكم أمره وأوصاه بالتقوى وقال له لا تخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش وكان فيه صليط ابن قيس قال لا تخالف صليطة فإن له خبرة بالحروب وخرج الجيش فيه أبا عبيد أميرا وفيه المثنى ورجعوا إلى العراق كانت الأمور عند الفرص مضطربة قتل ملكهم تمليك ابن شهريار وتقلبت الأمور جدا حتى آل الأمر إلى امرأة منهم تسمى بوران بنت كسرة صارت هي الحاكمة فأوكلت رستم رستم ده من الأرمن أرمني قالت لي رستم أنت أبقى ملك الفرس لحد ما تنتهي من المسلمين بعد ذلك ترجع لنا الأمر فوافق وقام رستم وأرسل رستم رجل من أعظم قواد الفرس يسمى بحمن أرسله لقتال أبا لقتال أبي عبيدة في معركة قريبة من الكوفة ولم يكن آنذاك كوفة ما كان في حاجة اسمها الكوفة ذاته ولا البصرة ولا بغداد العراق صجعة في هذه المعركة دارت معركة بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي تسمى بمعركة الجسر. كان في جسر بين المسلمين وبين الكفار فقال لهم تعبروا ولا نعبر الفرص قال لهم نجيكم ولا جونا فقال لهم أبو عبيد اعبروا إلينا المسلمين قال لهم ليسوا بأجرأ منا على الموت نعبر إليهم فعبروا إليهم وجاءت الفرص بحيلة الفيلة وجعلوا في في على, على الفيلة صلاصل وأجراس فهربت الخيول العربية التي لم تحتمل خرج أبو عبيد ابن مسعود الثقفي وهو والد صفية بنت أبو عبيد زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب خرج بسيفه إلى أعظم فيل يسمى بفيل شاور خرج إليه وتصدى له وضرب الفيل فقطع زلقومه فيل كبير قطع له خشمه خرطوشه لكن الفيل ضغط أبا عبيدة حتى قتله ووقف عليه استشد أبا عبيد بن مسعود قائد الجيش في معركة الجسر ثم جاء سبعة من ثقيف قال ده, ده وراي وكان ده مات ده وراي سبعة عين سبعة السبعة قتلوا تحت الفيل ثم آل الأمر إلى المسنى ابن حارثة ابن ضمضم ابن مرة ابن ذهل الشيباني رجال سطروا أنفسهم في التاريخ وأكبر الناس اتكلموا عنهم ويحترموهم وقف المسنى وأراد أن يستنقذ الجيش قتله من المسلمين في معركة الجسر ستة ألف فيلماتهم. يقول الناس الفرس جارين لهم جاري وراهم يقعوا في في النهر فوقف المثنى على الجسر قال أيها المسلمون لن تراعوا ولن أعبر حتى يعبر آخر الرجل منكم فعبر الناس وانهد الجسر وخرج المثنى جريحا لكنه سهر الليل وهو في شجاع في شجعان من المسلمين. حتى انتهت المعركة وانكسر الجسر وصار بين المسلمين وبين الفرس النهر بدأ المثنى يرتب جيشه ارسل عمر رضي الله تعالى عنه امر ابا عبيدة ان يرسل مددا من الشام من اليرموك فارسل هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص ابن أخ سعد بن أبي وقاص بعشرة آلاف وأرسل جليل ابن عبد الله البجلي في أربعة آلاف من بجيلة فوصلوا ثانية إلى منطقة الجسر بقيادة المثنى فقاد المثنى معرك بعدها في موقعه عرفت بموقعه البويب البويب دي وقعت في الكوفة لكن ما كان اسمها الكوفة كان اسمها البويب دارت فيها معركة من اخطر معارك التاريخ على الاطلاع وكان وكانت جيوش الفرس عليهم رجل يسمى جابان التقوا ما حكي تخيل قتل المسلمون يوم البويب مية ألف فارس كان السأرا لمعركة جسر أبي عبيد عرفت المعركة بجسر أبي عبيد مية ألف وتفرق الفرس حتى كادوا أن يصلوا إلى المدائن والعاصمة وركبوهم بالسيوف وجروا وراءهم حتى هلك بعض الناس في الصحراء عندها في المدينة نرجع إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت معركة البويب يوم 12 رمضان والمسلمون صائمون وقف المثنى وحلف على الجيش أن يفطر فطر الناس يوم 12 رمضان وقعت معركة البويب نحن رمضان عندنا فوازل ومسابقات وليالي رمضانية وسهرات رمضانية ومسلسل رمضاني لكن بالنهار ديني وبالليل مجوني ده رمضان عندنا رمضان افرغ من محتواه ليله ونهاره سواء نحن رمضان عندنا الليل والنهار واحد يا أخي ربنا جعل الليل ليل والنهار نهار مخالف لسنن الله الكونية جعل الليل والنهار في رمضان سواء الليل للسهر والنهار للنوم ربنا قال وجعلنا ليلكم سباتا وجعلنا النهار معاشا رمضان أنا داير ناس يعملوا خيمة رمضانية، لكن ما يكتبوا خيمة رمضانية يقولوا خيمة شهر القرآن والتقوى، يقولوا سهرة رمضانية، يقولوا سهرة شهر القرآن والتقوى، حتلقى فيها ناس شالين العود، اللقاءات بالليل كلها في السهرات الرمضانية مع الفنانين والفيديو كليبات. والرقص والمجون رمضان عند الناس نهار بالليل ما في رمضان الناس رمضان عندهم من الصباح يكون منضبط لحد ما يشرب سراب المويه ثاني بعشرة بالمويه ما تسأله ممكن يفطر بسفه ما عنده مانع والله الفنادق بيكونوا قاعدين في البرش بالله الاذان ده لما يقول الله أكبر بيشيل بلحه ومويه وطوالي يولع السجارة يعرق عرق بعد السجارة دي ده رمضان يا أخي نحن نحن الناس دي بنصروا دين بالطريقة دي بقيم أمة يا أخوانا سنن الله سنن الله ثابتة الذين يقيمون الدين هم الذين اقتنعوا به أصحاب القناعات الراسخة عمر في المدينة عرف ان الامور ماشى للحسم فلبس الدروع وجهز جيشا للخروج على رأسه الى العراق لا حول ولا قوة الا بالله الخليفة بنفسه يخرج للعراق فادركه عبد الرحمن بن عوف ونهاه قال يا امير المؤمنين إذا قشر جيش أنت فيه فإن الجيوش كلها في جميع بقاعنا سوف تنفرض قال عمر فماذا أفعل؟ قال له عبد الرحمن بن عوف وجدتها الأسد في براثنه انتدب لذلك سعد بن أبي وقاص فخرج سعد بن أبي وقاص وقد كتب أمير المؤمنين عمر إلى قواده في العراق أن كونوا تحت إمرة سعد وقد خرج سعد إلى العراق متشوقا للقيا المثنى بن حارثة الذي كان أنا ذاك على رأس الجيش لكن سعدا لم يلتقي المثنى لأن المثنى مات متأثرا بجراحاته يوم جسر أبي عبيد بعد جسر أبي عبيد مجروح قاد معركة البويب وانتصر فيها وكسرت جيوش الفرسي وتبددوا في البقاع جاء سعد ونزل بمنطقة وسعد هو الذي مصر الكوفة البويب جعمل مدينة وسماها مدينة الكوفة وبعد القاديسية ارسل عمر عدبة بن غزوان فمصر البصرة وسماها البصرة و. في معركة جسر أبي عبيد قتل صحابي جليل ما تستغربوا يسمى قيس ابن السكن وهو بدري شهد غزوة بدر ومات في جسر في جسر أبي عبيد في العراق دير صحابة ما بنعبوا دير صحابة حضر بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ما قال خلستاني أنا ما أدري لي جهاد بدري بكفيني خرج وتحت إمرة أبي عبيد بن مسعود السقافي وقتل شهيدا وقتل خزيم بن ثابت الأشهل وهو أحودي شهيد غزوة أحد وقتل مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع أبي عبيد في الجسر وجاء سعد وعسكر سعد بن أبي ورقاص عند منطقة تسمى بالقاديسية ما الذي حصل حصل أن ملك فارس قد استقر عند رجل يسمى يسد جرد وهو ولد فكسر واجتمع رستم والفيرزان عليه وقالوا أنت إمامنا وكذا فانتدب في معركة فاصلة سميت في التاريخ بمعركة القادسية أرسل فيها يزدجرد مئة وعشرين ألف مقاتل ومعهم الفيلة وسعد ينتظره ومع السعد ثلاثين ألف جيش رستم يساوي جيش سعد أربع مرات ده ثلاثين ألف ابن إسحاق قال كان جيش سعد سبعة آلاف وجيش رستم ستين ألف معركة من أكبر معارك التاريخ الإسلامي لم يحصل بعد عهد النبوة معركة كمثل القاديسية واليرموك ولعل لو وفقت لا عن اليرموك عشان ترتفع روحكم المعنوية يا أخي نحن كلها هزائم الأسطول الأمريكي وين والشنون الأمريكي وين والمحاكم الإسلامية ضربوها في الصومال وحماسي يحاصره والأراضي المحتلة أحوال ممزية والعراق فيه احتلال ولكن فيه مقاومة فيه مقاومة فيه رجال من السنة يقاتلون المالكي أنور المالكي ويقاتلون الأمريكي حياهم الله ولله درهم أبطأ رستم أربعة أشهر عن القدوم ويزدجر يرسل يرسله ويحثه أربعة أشهر هدفه أن يتعب وأن يكلا وأن يمل سعد وينصرف ده ما فهم ده الناس جاءين للدين بمن له أو الدين فوق زهج زل بزهج يقول خلاص لناكم ده دي الناس دين ونزل وصل رستم قبل أن يصل رستم أرسل سعد مجموعة من أشراف الجيش عاصم بن عمرو والنعمان ابن مقرم وزهرة زهرة ابن حويه التميمي وحمضل ابن الربيع التميمي وعطارض ابن حاجب وجرير ابن عبد الله وضرار ابن الخطاب أرسل مجموعة من قواده إلى يزد جرد عارف ليه؟ ليدعوه إلى الله. اخوانا دي الصحابة يدعوه الى الله ما شو عليه وناقشوا مناقشوه وفي في النعايق قال له غضب غضب قال له والله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم ليس لي الا وقر التراب جاب تراب قال, قال لهن ايكم اشرفكم كان اصغر عاصم ابن ثابت قال انا اشرفهم عاصم ابن عمر فحمله التراب فوق رأسه أهان شهروا التراب فرضي وحمل التراب وفر. لما عرف رسط بذلك أرسل في طلب هؤلاء فوجدهم فروا تفائل المسلمون بذلك دخل عاصم يحمل التراب على رأسه قال يا سعد ملك قسرى يسلمك أرضه سلمك أرضه الداخل التراب بتاعه استبسر المسلمون بهذا التراب ثم جاء رستم وعسكر وأرسل رستم إلى سعد قال أرسل إلي من يحدثني فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وكان قد جاء في مددي اليرموك من الشام فكلمه ثم أرسل ربعي بن عامر الذي دخل على رستم بثياب بالية وهو يمزق بحربته النمارق المفروشة لرستم وقال له إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى, إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ناقشوا وقال له نحن ربنا نرسل لنا نبي ونعم كل بناكل الجلود قال له ما أخذتك الجلود قال له يا ربعي سوف أعطي أميركم الفيد نار وأعطي كل واحد منكم ملابس ومراكبة ارجعوا قال أنت لم تعرف الذي جئنا له والله ما جئنا لدنيا رستم بعد ما خرج ردعي قال لقومه ادخلوا في دين هؤلاء فقال له رجل ألا ترى إلى ثيابه يغزى الهدوم مقطع نخش معه كيف قال ألا ترى منطقه هدوم خلية لفظ كيف منطق كيف حجة كيف قال لا نفارق دين آبائنا ثم قال أرصي إلينا ثالثة فأرسل إليه حذيف بن محصن أو ابن محصن وأيضا قال نفس كلام ربعي بدأت معركة القاديسية في شهر محرم من السنة الرابعة عشرة من الهجرة النبوية سنة 14 هجرية وقعت معركة القاديسية المعارك يوم متدب الصباح وتنتهي مع المغرب بدأت معركة القادسية تلاتين ألف بصادمية وعشرين ألف معركة ضارية تسلسل ثلاثون ألف من الفرس اتربطوا بالثلاثل عشان زول يقوم جاري في فيوم نفس كان سعد مريضا عنده دمامل وجروح. وكان عنده عرق النسى وقف على قصر له متكئ على صدره ينظر إلى المعركة جعل على الجيش خالد ابن عرفطة وجعل على الميمنة جرير ابن عبد الله البجلي وجعل على الميسر آخر وقال سأكبر أربعة تكبيرات في الرابعة احملوا عليهم وقرأ قول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون ثم كبر ثلاثة كبيرات وفي الرابعة التحم الجيشان وسعد قصره مفتح والمعركة تدور بالقرب منه حتى قيل لو أن, المسلم أن, لو أن المسلمين هزموا لأوخذ سعد بالأيدي ولا بجروراه يجي بس امسكوه منه من يده وأبو محجن الثقف مربوط في خمر كان يشربها فطلب إلى الزبراء زوجة سعد أو جاريته أن تفكه وقد قاتل وكان سعد يرى قتال أبي محجن وهو متأكد على بغل على بغلته وهو مقيد لما جاء في آخر النهار وجد أبا محجن مقيد ولكن البغلة أو الفرس عرقان انتهت المعركة اللي يلجأ فض الناس بل ما في قتال ما في كشافات وما في انت قائل القتال بتعليل ده قتال انا اولاد ثلاثين ضد مية وعشرين انت قائلهم بيشكلوا وكيف بس سيوف تقول لي ده قتال ده زول انيش زول من بعيد قناس قات اضررل زول من بعيد ده قتال ده دي رجاله انت تحس في الواطن دي سأبروك الرجالة كيف يجوك جنود أمريكان قال ماريز م... لابسين لي بالذاته كل حديد دين الناس ولا ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم والله ما شوف الكفار دين معركة معركة خطيرة جدا انتهى اليوم الأول والناس فمقفهم وبدأ اليوم الثاني من المعركة حتى حجز بينهما الليل وبدأ اليوم الثالث من المعركة وسمي بيوم الهرير قتل فيه خلق كثير من الطائفتين اليوم الرابع بعد الظهر بدأت موازين القوة انقلب ثلاثة يوم قتال بالصيوف الآن هل تجدونه هم لا تجدونه عينك في عينه ما في طريقة وقد فعل المسلمون بطولات خاصة القعقاع ابن عمرو وضرار ابن الخطاب وخالد ابن عرفط دين ذهبوا الى الفيلة فقعوا اعينها وقتلوها قد عين الفيلة يخذي الصحابة جاي الى مباراة المريخ في نيجيريا ولا هلال مع الاهل دي القادسية انت تلعب ولا شنو دل القادسية ما الهلال مع الأهل دل القادسية تعترجان شو الناس ضيعوا كروا غلبوا ولا غلبواهم ما ضيع زمن الأمة دل القادسية فاقوا أعين الخيول وقتلوا الخيول وسحقوا الفيلة وسحقوها حتى في فين شالوا دول مدينة المنورة قال ليه كالنصوات في المدينة كانوا بيتستغربوا أول مرة يشوفوا فيل قالوا هذا مخلوق خلقه الله أم صنعه بشر الشيء هذا زول عمله أم تعرضه ألفين لما جاء المدينة ألفين أسروا الناس بين فيلون أسراهم بين فيل بتاعتهم تقول لي يا الصحابة ده ما المريخ في النجرية ولا الهلال مع الأهلي ده دين دين ناس أقاموا دين في الأرض دين ضيعوا الناس دين جابوه رجال وضيعته الأمة دين الصحابة في اليوم الرابع بدأت موازين القوة تنقلب هذا ما سوف أذكره في الخطبة الثانية أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يحينا كراما وأن يميتنا كراما إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم أبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اليوم الرابع من أيام من أيام الله الخالدة في معركة القادسية انقلبت موازين القوة قتل المسلمون في معركة القادسية في اليوم الرابع الثلاثين ألف الذين في السلاسل أبيدوا عن آخرهم ولم ينجو منهم رجل ثلاثين ألف بيس سلاسل دين انتهوا وقتل يوم ال... اليوم الرابع يوم القادسية ده المعروف في يوم القادسية نفسه قتل عشرة آلاف دا في يوم واحد قتل من المسلمين في الأربع أيام السابقة ألفان وخمسمائة لقوا ربهم شهداء أما في اليوم الرابع قتل أربعون ألف غير البقيَّة وهلك الجيش الفارسي وقاتل هلال بن علَّفة التميمي رستم رستم ذاته قتلو رستم كامل وهو القائد الأعلى للجيوش قتل رستم وبعدها جاءت معركة المدائل المشهورة المعروفة ولهذا حديث آخر وصياغ آخر غير هذا الصياغ الذين تحدث عنه عمر بن الخطاب نرجع إلى المدينة يوميا يخرج خارج المدينة على أقدامه ينتظر خبرا حتى جاءه سعد بن عقيلة الفزاري يركب وهو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين لقيه عمر خارج المدينة يمشي عمر والرجل راكب يسألها أو يقول كيف قال لا لقد فتح الله على المسلمين يوم القادسية وفتح الله على سعد ويتكلم معه أول ما وصل المدينة بدأ الناس يحيون أمير المؤمنين بتحية إمرة المؤمنين فنزل سعد بن عقيلة الفزاري من على فرسه وقال هل أخبرتني قال لا عليك قال له عمر من قتل من الناس من قتل من الناس المسلم مهم واحد كون يقتل مهم قال قتل سعد بن عبيد وفلان وفلان يعدد القادة قال وآخرين لا تعرفهم يا أمير المؤمنين فجرت مدامع أمير المؤمنين وقال ما ضرهم أن ابن الخطاب لا يعرفهم ربهم الذي أرسلهم يجاهدون في سبيله يعرفهم ما يعرفون لما يعرفون ربنا بيعرفون يعلمهم انتهت معركة القادسية كانت تقريبا في أربعين دقيقة أو خمس وأربعين دقيقة سرد أحببت أن يكون مختصرا وإلا لو تحدثنا عن تفاصيل المعارك لطال من المقام بدأ فتح العراق سنة 12 وانتهت معرقة القادسية في محرم سنة 14 من الهجرة النبوية وبعد ذلك فتحت المدائن وانتهى كسر وانتهى ملك كسرى إلى الأبد أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ من إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين اللهم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعلى كلمة الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبتهم على اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم لا تخذلهم إذ خذلهم الناس اللهم أنصرهم إذ خذلهم الناس اللهم كل إخواننا في فلسطين والإخواننا في العراق والإخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقن الصلاة